ل س م الله الرحمن الرحيم صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير ا ل م ط ض و ب عليهم ولا الضالين د ا ئ م والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إ ل ى يسر هل في ذلك ق س ا لذيذ أ ل م تر كيف فعل ربك بعاد برم د ا ت العماد camera、yeah. ほら。<音楽><音楽>